وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَاصِينَ